in ذلكم <تصفيق> الله فم Oh mm -hmm. وصلنا الآيات لقوم فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْ فخرجنا من نخضيرا نخرج من نخحبب متراكبا عن النخل. نمید One Mm-hmm. <laughs> سبحانه وتعالى عما عم يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم خرطوا <تصفيق> لهم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَجَعَلُوا ورق له بنين وبنات بغير علم سبحان <تصفيق> سبحان والأرض بديع الثماوات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 I'm just a kid. الصور وهو يدرك الابص فَلَمِنْ نَسِينِ وَمَنْ عَمِيَ And <laughs> the وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير وهو, اللطيف الخبير وهو Come mm -hmm. كذلك نُسَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَ لِمَنْ شَاءَ ۚ مشرکین نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما Drink in من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك صدق الله